الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله أ م ا بعد ونشكر ربنا سبحانه أ ن هدانا للاجتماع لدراسه كتابه و م ع ر ف ة تفسيره و ت أ و ي ل ه قال الله تعالى في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك إليك في يتدبر اياته و إ ن ن ا إ ن شاء الله نرجع إ ل ى ما كنا قد ب د أ ن ا ه من تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنعلن ذلك بحول الله ه و و ق حتى يعرف من كان يظن أ ن ن ا مستمرون في م ر ا ج ع ة العمده ت ك ا س ل عن الحضور نظرا لاعتقاده أ ن ن ا لازلنا في شرح العمده ة ولذلك ستكون الآن بحول الآن ل ل مراجعة ا وقوته لسورة الفاتحة ثم بعد أ ن نمضي وقتا يسيرا في م ر ا ج ع ة ما مضى نكمل ما تبقى من ا ل آ ي ا ت البينات التي أ ن ز ل ه ا رب الأرض الرحمن الرحيم سبحانه كتابه بسم والسماوات وتعالى قال الله تعالى في كتابه بسم الله في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك ن ع و د و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تصحيح م ر ا ج ع ة تصحيح ا ل ق ر ا ء ة وبيان مواضع خ ط أ بعض القراء فيها و ا ل ح ق ي ق ة أ ن من لم ينطق بحرف واحد من الفاتحة تبطل صلاته كلها, كلها نعم إذا ذلك تبطل صلاته كلها تبطل ذلك تبطل تعمد نعم لكن إ ذ ا سمعت إ ن س ا ن قد أ خ ط أ في حرف نعم وغلب على ظنك لا شك وهو كذلك أ ن ه م ت أ و ل كما نسمع قراءه ة أحيانا من يخلفنا في من ذ ا المسجد أحيانا الضاد كالطاة تخرج كأنها الطالين فهنا طاة ولا لا تبطل ص ل ا ة ب ا ل خ ل ف ة ل أ ن النبي قال يصلون لكم ف إ ن أ ص ا ب و ا فلكم وله وان أ خ ط أ و ا فلكم وعليهم ونحن نعلم أ ن هذا جهده وهو يظن أ ن قراءته صحيحه نخاف على بطلان من خ ف على ل إذا هذا وعانت رجع يقدر على وغلب أنه ا ل ذ ي ك ن رجل متأول ف ق انها ل ولا ل ض ي ولا الضالين ك ذ يظن أن هكذا ما يستطيع إ ل ا أ ك ث ر من هذا فرضا فيدل على أ ن من ترك حرفا واحدا في من ا ل ف ا ت ح ة تبطل صلاته ه الله عليه حروفها وهذا إذا ذ كان متعمدا النبي لا صلاة الكتاب الآن بكل ك لمن يعني مغطن وسلم لم بأم قول يقرأ صلى ر يشترك فيه كثير من الناس فلو تعمدوا بطلت صلاتهم لكن ما مضى من الصلوات التي كانوا يقراون فيها هكذا فصلاتهم تجرى على الصحة. اهدنا الصراط المستقيم انظروا الآن. لم يشعر انظروا أحد بالخطأ اهدنا الصراط المستقيم تشعر؟ ما شعرت؟, شعرت. ما احد شعر. شعر. لخفائه ولكثره من ي ق ر أ و حتى صار ي ت ر ق سمعك أنه أ و يغلب على ظنك أ ن هذه القراءه الصحيحه الآن ح ر فقلت الطاء وهذا يبطل الصلاة يبطل الفاتح يبطل يبطل يبطل مخفف ر ا ا ء ف ا ح ف ق لو ت المستقيم ل أ ن ي فخمتها لظهرت المستقيم ف ه م م ت فذكرت الآن حرف أو ق ر أ ت حرف الطاء لكن على وجه المخفف المستقيم فظهرت كأنها وهي اجتمعتوها الخيرا تاء المستقيم سمعتوها الآن طاء وهي المفترض أ ن تكون بالتاء فتقول المستقيم ك أ ن ك تقول كذا بيع المسترسل المسترسل كرر المسترسل المسترسل لا تقل المسترسل فتخطئ فحينئذ ن قل المستقيم ليس المستقيم م ن ع فهذا موضع كثير من القراء يخطئون فيه دقق في قراءتهم تسمع يقول المستقيم الط ا ء يجعلها بدل التا ء لكن مخففه فلا تظهر إ ل ا و ك أ ن ه ا تا ء وهي ط ا ء حينئذ تبطل ا ل ص ل ا ة على شكل ا بد أ ن ي أ ت ي بالحرف على وجهه كذلك البعض يأتي إ ل ى ما يشبه مذهب المشركين في تفسير قول رب العالمين وابتغوا إ ل ي ه الوسيله ة وابتغوا إ ل ي اي ل و س ل ة أي كما قال ابن عباس ا ل ط ا ع ة فجاء المشركون وقالوا الوسيلة هي دعوة الأولياء العظيم والسماء فسروها بعكسها فالآية التوحيد التوحيد فما دلت على للوسيلة دعوة دون دونه هي من رب وهؤلاء يريدون منها الشرك يحرفون الكلم عن المواضع وهذا يحصل في المعنى لكن هنا يحصل في اللفظ ما هو يقول اياك نعبد واياك نستعين فاياك هو ضوء الشمس ف ك أ ن ه يقول إ ن م ا أ ع ب د ضوء الشمس فلا بد حتى يخرج عن هذا أ ن يشدد الياء فيقول إ ي ا ك اياك لا يقول اياك اياك هو ضوء الشمس فهل تعبد ضوء الشمس ولا تعبد رب ضوء الشمس تعبد رب ضوء الشمس فلا بد أ ن تقول إ ي اياك ك ب ت ش د د ل بالتشديد ي الياء ي ا إ نعم فحينئذن لابد أ ن تصلح لفظك عند النطق الياء فتقول إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين من غير تكلف ومن ذلك مما سمعته القراء و او مما تسمع القراء يخطئ فيه تشديد الراء أو تكرارها الرحمن تكرار خ ط أ ترديد الراء هذا لم يحفظ في ق ر ا ء ة النبي الرحمن تر كذا غلط الرحمن بالتشديد مع ترك التكرار فلا تقل و ار يتردد يهتز اللسان ويضطرب ويصتك ب أ ع ل ى السقف سقف الحلق فتخرج يخرج الحرف مكررا نعم بل شدد في ذلك وقل الرحمن الرحيم نعم وكذلك وكذلك اللام ف إ ن ه ا م ش د د ة ولا ا ل ض ا ل ي ولا تخففها تقول ولا الضالين لابد أ ن تمسك لسانك وتستطيل في الحرف حتى يظهر التشديد في اللام فتقول ولا ضالين. وليس أن تخفف لأن الحرف المشدد عن حرفين كما قيل فإن تركت التشديد قيل ولا وليس الضالين لأن المشدد كما أن عن ف ك أ ن ك نطقت بحرف واحد كذلك من أ خ ط ا ء القراء وهذا منتشر كثيرا أ ن ك لا تسمعهم في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة يفرقون بين ا ل ص ا د ا ل أ و ل ى و ا ل ص ا د الثانيه ة العلامة في في التشديد شيخنا القراءات عبد الرحمن ذلك وقد عبد أخذ عن ر أو علي الحذيفي. علي بن عبد الرحمن الحذيفي وهي التفريق بين ن الرحمن عبد ا ل ح ذ ف التفريق ي وهي ي ب الصاد ا ل أ و ل ى والصاد ا ل ث ا ن ي ة في ا ل ق ر ا ء ة و ا خ ذ ت ذلك سمعا إ ن ه ا دققت فيه من ما ق ر أ وله ا أ س ا ن ي د عاليه ة ح ف ظ الله تعالى الحاسدين بعضهم فتجد من مكر الحاسدين. فتجد أن بعضهم يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ن ع م ت عليهم خ ط أ لابد أ ن تشدد على الصاد ا ل أ و ل ى وتخفف الصاد الثانيه ة و ي ظ ر أثر ذلك في قراءتك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. فيبدأ الحرف أنعمت فيبدأ الأول ذلك الذين المستقيم عليهم في يبدو اهدنا مشددا أو ا ل ث ا ن ي مخفف أ م ا تساوي بينهم وقد علمت أ ن ا ل أ و ل مشدد فتخفف هذا وهذا ما الفرق م ر ا د ر ة نعم ف إ ذ ا حلي ب ا ل أ ل ف يشدد هنا فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فانظر الفرق الان بين الصاد الاولى والصاد الثانيه فاذا بعد اليوم لا يسمع منك التسويه بينهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ما فرقت. شدد الأولى وخفف الثانية. نعم. وكذلك ز ي ا د ة الحرف مالكي يوم الدين إ ذ ا كان عندك مالك ومالك يكون مالكان أ و أ ك ث ر مجموعه ة ملاك فتقول ؤ ل ا ء ه م مالكي العقار هذا بالكسر ولا ب ل ي ا ء ب ل ي ا ء مالكي العقار يملكونه م ج م و ع ة نعم لكن الحرف هنا الكاف مكسور وليس فيه、يأ. حتى تبالغ فتستطيل و ت خ ر ج عن المقصود فتقول مالكي يوم الدين أ ق ص ر مالك يوم الدين ففرق بين الكسر والياء لانك ك س ر و ل ل ي ا أ إ ذ ا زدت حرفا في ا ل ف ا ت ح ة ابتدعتها ابتدعت وحينئذ إ ذ ا كان اللحن جلي تبطل ا ل ص ل ا ة هي مالك وهو واحد ولا ملاك مالكي واحد مالك وهو الله وهو فلما تقول مالكي يوم الدين ص و ي ت ملاك شرك شرك هذا إ ذ ا كان كان مجموع من البشر يملكون يوم الدين مع الله عياذا ا ل ل ه من يقول هذا فاجعله واحد وهو الله مالكي يوم الدين بالكسر、وقارب. طيب فصحح حينئذ ا ل ق ر ا ء ة طيب من ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة م ر ة ث ا ن ي ة لكن افهم الناس بصوت عالي اعطاها الميكروفون اخ بشي في اسمعون الانترنت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 بارك الله فيك ح س ن ت اعد ا ل ص ا د ي ن م ر ة ط ب عند اهدنا الصراط بيّن اهدنا س الفرق ا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم جيد اذا ما غبت خمس ايات ل آ ان شاء الله نفسرها كل يوم إ ن شاء الله لو ت ب د أ ت ق ر أ لنا في ب د ا ي ة الدرس إ ن م ا حصل ط ا ر ق وغبط فيقرا غيرك إ ن شاء الله ه قراءته فأقول المكلف في لأن ق على غلط يجب تصحيح إذا ا ت ر ء فلحن لحنا ج ن ي ا لا يسمى أ ن ه ق ر أ ق ر آ ن فيكون خالف الرحمن فتكلم غير ما أ ن ز ل هذا من جهه غير الفاتحه ة الفاتحة أما ل فيترتب ي ع ا غطلان الصلاة إذا كان اللحن كانت يا ذنب الله فتجعل المخاطب بالإنعام أنت والضمير راجع التاء فهذا جلي تقول عليهم فتجعل إليك أنعمت ذنب أنت لحن بضم يسمى ج ل ي فلا بد من الفتح حتى تنسب ا ل ن ع م ة إ ل ى غير الله سبحانه وتعالى فتقول أ ن ع م ت عليهم نعمه ة من ا ل ل صادرة ن ع من أما إذا ا ك ا ل ل ي يعني بجلي س تبطل فلا ا ل ص ل ا ة ولكن إ ذ ا كان اللحن جلي فحينئذ لابد من م ت ا ب ع ة أ ح د القراء و أ خ ت ا ر لك الشيخ علي بن عبد الرحمن في السمد في ذلك أنه تخصص. فذهب إلى بصر وغيرها في في تخصص عبد بن فذهب أنه مصر من البلدان ا ل م س ت ط ا ع أ ن يسمع منها القراء بالاسانيد ا ل ع ا ل ي ة فهو متقن وله مصحف كامل فإن ما استطعت أن تقرأ أو خفت أن تذهب مركز فيه فتخاف تحفظ فيكفي أن أن حزبيون أنك عندهم يظهرون أن ما مركز بدعهم تسمع استطعت البدع آيات تقرأ تذهب تردد عشر أو أو أهل أغوك في للشيخ يوم للشيخ يذهب كل والتسجيل وتسمع كذا ا ل ص ح ا ب ة تلقوا ا ل ق ر آ ن فقلدهم أ و اتبعهم في ذلك سمعوا من رسول ا ل ل ه سمع فان تسمع الشيخ ل أ ن ه جاهد في إ ص ل ا ح الحرف بعد الحرف فهو حفظه في فتأخذ الله وكان متقن الإسلام من تصحيح آيات قراءة عن جزاء لا الناس خير كثير عشر سبب شك من ق ر ا ء ة الشيخ ا ل م ص ح ف و ا ل آ ي ة تسمعها منه ربما عشر مرات حتى تتقن نعم لا غنى لك عن المدرس م القليل وجد إ ا ا ل في الشام والده كان م ت ع ص م من الاحناف يعني فلم يستطع أ ن يجد من الشيوخ مثلما وجد المشايخ فحينئذ لما طلب العلم الشيخ علام الالباني وعلم خطير ودقيق علم الحديث وبلغ الجهد فيه فتح الله عليه حتى شهد ه العلماء العصب أ ن ه من ذوي العلم في هذا الفن وقال ع ل علام العثيمين لا يبارك في علم الحديث هذا قصدي أ ن الله يوفق ا ل إ ن س ا ن بحسب ا ل ق د ر ة أ م ا إ ذ ا أ ه م ل في السبب فهنا قد يخذل فمثلا أ ن ت بلد فيها حلقه ة و ف ي ا كذا لا تحتزل في المكتبة تحتزل الوحدة تقرأ、لوحدك. لكن يصور في بلد حاولت ه ا ج ر إ ل ى مثل ا ل م م ل ك ة مثل اخوانا بيبي متعطشون دائما اتصلون أ و بعضهم اتصل يقول نريد أ ن نجي نقرا في ا ل س ع و د ي ة نستفيد يقول يا أخي نظام إقامة لك ولا أستطيع حقيقة نأتي ويقول إقامة ولا لك أفعل ما نظام فمذل عندنا هذا إيش بك إ ذ ا موجد ا من كان هواب شيوخ من كان الشيوخ لكن عند عدم وجود الشيوخ ياتي الفتح تعرفون على ا ل ح ض ر م ي كيف مشى على الماء ما في سفن فتوكل الله مشي في كتاب الموافقات كتاب جرت الله قال السنة من السلف عهد مشى من أ ن الفتح يعني يكون في ا ل ح ل ق ة ف إ ن من أ ر ا د أ ن يفهم العلم وحده في كتاب يقرا أ ل م ر ة بعد ا ل م ر ة في ا ل م س أ ل ة فلا يفتح عليه فياتي ح ل ق ة يسمع الكلام من الشيخ أ و ا ل أ س ت ا ذ في ا ل ح ل ق ة فيفتح عليه بغته يفهم ا ل م س أ ل ة بركة في ا ل ح ل لا ل ق ة ا توجد في ك ت ب نعم ب ر ك ة في ا ل ح ل ق ة لا توجد في الكتب ب طيب ط ي لا ن فنقول أ و ل ا لنراجع ذلك الذي درسناه فما ن ع ن ا بسم ا الله الرحمن الرحيم ما معناه و هي ا ل ا س ت ع ا ن ة أ و التبرك ا ل ا س ت ع ا ن ة أ و التبرك والجار المجرور متعلق م ح ذ و ف يقدر بحسب الفعل التي ي ق ل ق ر أ فقدر المحذوف إ م ا أ ن يكون فعلا فيسبق البسمله و إ م ا أ ن يكون اسما ف ي ت أ خ ر ع ن ه وكل له دليل فمن قدم الفعل أ خ ذ بقوله تعالى ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق ومن أخر الاسم أخذ بقوله الاسم باسم مجريها فحينئذ أخر أخذ الله يكون التقدير بعد أ ن تعرف الاسم أنه ا ل ذ ي يدل على المسمى و أ ن الله اسم خاص به لا يجوز لحد أ ن يتسمى به فيكون التقدير لو أ ق ر أ ا ل إ ن س الانسان ن ا ق أقرأ ر آ ن ح ل ك و ي م ت ع ي ن متبركا بكل اسم بكل لله ل أ ا ل م ف ر د إ ذ ا أضيف يدل على العموم كما ذكر ذلك السعدي رحمه الله الرحمن ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة الرحيم ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ل ة فالرحمن ينظر فيه الى ا ا ل وكان بالمؤمنين رحيما نعم ف ا الرحمة الواسعة والرحيم ل ر ح م ن ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا ص ل ة فتكون التقدير ا ق ر أ ب حالكوني مستين ع ا ل خلائق و اجل تسعت ة و س ع ي ن بالعالمين الافو اللام هنا ل ل ا س ت غ ر ا ق ل ان ح ي ا ن ا ت ك و ن الافو اللام ل ل ا ه د و ح ي ا ن ا ت ك و ن ا ل ا س ت غ ر ا ق بحسب سياق الكلام و دليل اللفظ ا ل ع ر ف ي فمثلا لو قلت لك إ ذ ا دخلت من الباب فاخلع ع ل ي ك أ د ب ادبا و أ فهنا كلام يحتمل كل باب ف ي ك ل ا س ت غ ر ا ق ويحتمل يكون باب معين فيكون للعهد مثاله لما نكون في ج ل س ة ع ا م ة مع الناس و ر ش د ه م إ ل ى ذهب الدخول من البيوت في سياق الكلام اقول إ ذ ا دخلتم الباب ي عند ي ع ن الناس خلعوني عليكم الناس ت أ ذ و ن تدخل بيوتهم بنعلك ف أ ع ن ي إ ي ش أ ل ف ا لام الاستغراق ولا عادوا لا الاستغراق ل أ ن السياق يدل عليه نعم لكن جاء واحد دخل من هذا الباب بالذات لابسني عليه أ ق و ل يا أ خ ي اذا دخلت من الباب فاخلعني ع ل ي ك أ ر ي د العهد أعهد ذ اعهد الباب ب ي ن نعم ع أ ل هذا الباب بعينه بعين. فلما قال الله الحمد لله هذا للاستغراق ومعناه جميع المحامد م س ت غ ر ق ة لله والحمد هو الثناء على الله لما اتصف به من صفات الكمال والجمال ا ل خ ا ص ة به والتي لا يشبهها خلق ولا إ ن س ا ن وهي ا ل د ا ئ ر ة بين الفضل والعدل و ا ل إ ح س ا ن سبحانه فتحمد الله لصفات ا خ ت ي ا ر ي ة فيه لا توجد ولا يشبه ه ا غيره ه لله ولذلك من تقول والتي الشرك الأكبر الحمد للنبي لأنك استغرقت المحامل للنبي والتي لا تجزد لله للصفات الكمال من أن استغرقت تجزد ي ف والنبي ما عنده صفات كمال مثل الله انما عنده كمال بشري صلى الله عليه وسلم كامل في, في الكرم كامل كمال بشري ليس كمال إ ل ه ي ليس, ليس كمثله شيء فالذي ليس كمثله شيء وهو الله هو الذي يخص بالحمد فيقال الحمد لله فالشرك ا ل أ ك ب ر أ ن تقول الحمد للنبي ف إ ذ ا سمعت ا ل ع ا م يقول فيه ن ك ر عليه قل بلله بل الحمد واللام هنا للاختصاص أ ي ا ل م ح ا م د م خ ت ص ة بالله نعم رب العالمين, العالمين هو الرب ع ا ا ل ل م ي ن هو المالك المتصرف و العالمين كل ما سوى الله من العرش إ ل ى سابع ارض ومن حول ذلك من المجرات والكواكب والنجوم هاو كله العالمين وعالم الطير والجن والانس و الحشرات و ا ل أ س م ا ك كل ذلك يدخل في العالمين فكل ما دون الله أ و ما سوى الله من العالمين من السماوات و ا ل أ ر ض هذا اللفظ فيه ترهيب ولا ترغيب لما نقول رب العالمين ن الآن وانت جارس بكلمة كن فترى مصيرك في القبر والجنة والنار فمما ويتصرف في فيقدر يتوفاك فترى في فلا يملكه بكلمة مصيرك الله جارس القبر يدق قلبك ل آ إ ل ا ب أ م ر الملك المتصرف سبحانه قلبك ف إ ذ ا قال له كن ساكتا سكت وحصت لك ا ل و ف ا ة في لحظتك إ ذ ن هذا الوصف كونه رب العالمين وصف ترغيب ولا ترهيب انه رب العالمين ن العالمين بكلمة كن والمتصرف و هذا كما قال ا كل بكلمة ل م ر في ف س وصف فيه ترهيب أن انما ل ل عليك والذي خوف العلماء قادر يخوف م الله ما هو أنه يعتقدون الله على كل شيء قدير. فذلك قال إنما يخشى ع على ت ق قدير قال د و ن إنما الله كل فذلك شيء ي الله من عباد العلماء فلما فهم العالم أ ن الله على كل شيء قدير احترم أ و أ ج ل الرب ب أ ن لم ي خ ل ص بأن لم ي ر أ ي أ ح د خائف أن ان ل ل يطلع على قلبه ه ويعذبه رياء في قلبه إذا ط ق الله ع ا م خاف ن يخون في كلامه فيعذبه في ا ل ل ل أ ن ه على كل شيء قدير فرب العالمين و ص ل ترهيب كذا قالوا فيه ترهيب و ا ل ق ر آ ن مثاني إ ذ ا جاء ترغيب قيل جاء بعده ترغيب فلما قال مرهبا الراح مالك نعم رب العالمين قيل جيء بعده ترغيب وهو الرحمن الرحيم وقد مضى م ع ن ا الرحمن الرحيم الرحمن الواسع بالرحمه الواسعه والرحيم ب ا ل ر ح م ة ا ل خ ا ص ة مالك يوم الدين خص يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب ب ا ل م ل ك ي ة ل أ ن قبله يحصل في الاشتراك فبعض الناس او لو كان يملك نصف ا ل أ ر ض يبعث عاريا الملك الذي ي كنت و ر ا ث الدنيا ملك وترى الابهه اللباس وفخامة ال ا ل م ع ا ق المركب و ن ض ا ر ة الوجه من الملك والعز الدنيوي الذي يظهر أ ث ر ه أ ح ي ا ن ا على الوجه و إ ذ ا به يوم ا ل ق ي ا م ة الذي كنت تعرفه وتراه إ ن أ ر ا ك الله ي ا ت ر ا ه بمبعوث ع ا ر ي ليس م ع ه حتى مفتاح سيارته التي كان يركبها وليس معه قلم ي أ م ر به وينهى ولا و ر ق ة ولا شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر الملكه لا يلتفت إلى لا الملك له يقول له الدين بجانبه قصره دفنه بجانبه وهذا هذا وهذا هذا فراش إذا ما ما راحين خلق قدامه يوم هو يحشر خلق فترى يأمر يمشي حتى الامر هذا يقول خلك دائما ما يقدر عليه الملك وفراش ب ج ا ن ب ه في الدنيا كان يقول له ما يقول الكلمه الا ي ت أ و ل ه ا ربما ويفعل قبل ان يكاد ان ي أ م ر في الدنيا من الخوف من الملك الان ما يملك حتى الامر ولا يملك مال يحمله في جيء معه ولا لباس بل عورته م ك ش و ف ة الملك يوم ا ل ق ي ا م ة عورته م ك ش و ف ة عورات الناس م ك ش و ف ة لانه يبعثون حفاه ع و ر ا ت غرله ليس مختونا ولا يقدر ل خ ا د م ة أ ن يقول خلك ا د ا م ي ما أ د ر ي ش بيصير لك ق د ا م ولا ماشي للحشر ما يقدر يامر باي شيء ل أ ن الملك ذا يوم إ ذ ن لله سبحانه فلا يملك لا ق ط ع ة أ ر ض ولا قصر ولا ا ل ك ل م ة هذه افعل لا يملك اذن لهم بشيء واحد أ ه ل ا ل ق ي ا م ة ب أ ن يتكلم بعضهم مع بعض في ش أ ن الحساب وحينئذ بعد أ ن يتشاوروا ي أ م ر من ي أ م ر او يذهب بعضهم يطلب من م نوح من أ ن يشفع لله ا ق ا م ة الحساب فقط ولا غير مسموح لهم ان يتكلموا بعضهم مع بعض إلا في هذا الموضوع هذا في لا أ ذ ك ر والله هذا المثابت في الحديث يوم فر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته و أ خ ي ه هذا يمكن تفسير آ ي ة تذكرها يراجع أ ن ه هل يطلب طلبا حقيقيا أ و أ ن ه يتوقع أ ن ه يطلب منه فيعرض عنه ه أنه ما يكون هناك فيرجع يكون المقصود ما ملك لأحد ل ل مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب اهدنا الصراط المستقيم ا ل ه د ا ي ة هي الدلاله لا لا. اهدنا الصراط المستقيم م ن ع اهدنا الصراط المستقيم هذه ه د ا ي ة التوفيق خلق ا ل ه د ا ي ة ايش في القلب ولا مانع أ ي ض ا من أ ن تدخل فيها ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د ل أ ن ربنا دلنا على من يرشدنا على نعم الصراط المستقيم فتكون فيكون المقصود بالآية الهدايتين هداية مقصود فيكون التوفيق و ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د ف إ ن الله من هداه هدايه إ ر ش ا د يسر له عبد يهديه ولا صالح حمل ع ن عالم ش ي ء ولذلك قال الله و أ م ا عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم أرشدناهم بوسط انبيائهم فلم يقبلوا د ع و ة انبيائهم او د ع و ة نبيهم الثانيه ا ل ه د ا ي ة ه د ا ي ة توفيق وقوله ه ي انك لتهدي ا من احببت نعم ولكن الله يهدي من يشاء يا عبادي كلكم ظ ا ل الا من هديته فاستهدوني اهدكم نعم فالله عز وجل إ ذ ا هدى العبد قادر أ ن يهديه ب ا ل م ع ن ي ي ي س ر له من يدله ثم يخلق الهدايه في قلبه ويقبل دعواه اهدنا أ ي د ل ن ا على الصراط المستقيم ما كان عليه النبي و ا ل ص ح ا ب ة وصفه هذا وصفه صراط الذين ن ع م ت عليهم مع النبيين والشهداء والصالحين من ا ل ص ح ا ب ة المهديين نعم و ز ي ا د ة في الوصف ل أ ن النبي اعطيني أ و اشتري ل ت ف ا ح حمراء هذا وصف أ ق و ل غير ك ب ي ر ة ولا ص غ ي ر ة يعني م ت و س ط ة فالنفي هذا يدخل في الوصف ولا لا لما قلنا غير ك ب ي ر ة ولا ص غ ي ر ة يدخل يدخل فلما قال اهدنا الصراط المستقيم هذا وصف للصراط و أ ن ه مستقيم لا ع و ج ج فيه ليس إ ل ى الشهوات ولا ل ل ش ب ه ا ت ولا يكون ذلك الا بالدلاله على العلم النافع هو الذي تعرف به الصراط المستقيم فلا يمكن ا تهدر الصراط المستقيم على طريق ا ل ج م ا ع ة ا ل ت ب د ي غ ة و ا ل ص و ف ي ة أ ن ك تلهم ذلك الهاما أي ممكن. غير المغضوب عليهم وهم اليهود ل أ ن ه م عرفوا الحق و ظ ل و ا وجحدوا به الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ م ن ا ء ه م ولا ا ل ظ ا ل ي ن أ ي وابعدنا أ ي ض ا عن طريق ا ل ظ ا ل ي ن وهم النصارى لأنهم لم يتعلموا الحق بل اهدنا إلى النبي والصحابة اهدنا صراط لانه قال ا سافترق قمتي, قمتي صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ثلاثه سبعين ف ر ق ة ك ل في النار إ ل ا و ا ح د ة من كان على مثل م عليه و ا ص ح ا ب ي إ ذ ا كنت خارج ا ل ص ل ا ة فلا أ ر ى دليلا يجعلك تقول آ م ي ن إ ل ا إ ذ ا كنت داخل ا ل ص ل ا ة فبعض الناس ربما قرا تلاوه ض و ع ع ل ي لكن الظاهر والله أ ع ل م أ ن هذا كان ي ق ر أ في ا ل ص ل ا ة آ م ي ن في ا ل ص ل ا ة أ م ا خارج ا ل ص ل ا ة نحتاج فيها إ ل ى دليل ثم إ ذ ا قال آ م ي ن بالتخفيف لا يقول آ م ي ن ل أ ن هذا ما نهى قاصدين ولا آ م ي ن البيت و إ ذ ا ب د أ ا ل إ ن س ا ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فهل إ ذ ا بدأ ف يرتل ا ل ا س ت ع ا ذ ة هذا لا شك يكون من البدع ل أ ن ا ل ا س ت ع ا ذ ة دعاء والدعاء لا يرتل إ ن م ا يرتل د ا ل ب س م ة ل أ ن ه ا من س و ر ة النمل ف أ ج د بعض المعلمين كن نحضر عندهم أ و هكذا يرقنهم التجويد في ا ل ا س ت ع ا د ة والترتيل فيها فيها أعوذ أو فيه. بالتجويد والمد والتطريب بالله ما التغني تلزم فيه كيف هذه بدعه فعليه ان يقول اعوذ بالله م ش ط ا ر الرجيم كما يقول في دعاء ا ل ق ن و د اللهم اهدنا ي ا ل س ة في د ع ء القنود أقولières فيمن هديت كما قلنا في د ع ا ا ل ق ل و د لا يرد ت و تلبي ة لا ترد ت فكذلك ا ل ا س ت ع ا ذ ة في ب د ا ي ة ا ل ق ر ا ء ة لا ترد ت لنا أ ليس من ا ل ق ر آ ن نعم يكفي هذا القدر من تفسير س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وهي أ ف ض ل م ا ل ق ر آ ن هذا الحديث معناه صح كيس السائل اليمن حديث إ ث ر ص ل اذر ا ل ص ل ا ة ا ل ل غ و بينهما ل ل غ و الكلام الباطل والذي لا ف ا ئ د ة فيه الفضل حينئذ يحافظ ا ل إ ن س ا ن في نافلته بعد النافله ة صلاة صلاة أو العصر المغرب. يحاول أن يحاول مثلا المغرب العصر يحافظ بعد بين ذ ي الصلاتين ن على البقاء على الاستقامه من غير لغو, من غير لغو. نعم. فهو الكلام الباطل الذي لا فائده فيه والذين هم ع ل ى اللغو معرضون هل نسمي الكلام المباح لغو لو كان كذلك لانكر النبي على ع ا ئ ش ة وهي ت ق ص ق ص ة م ب ا ح ة ف قالت له اجتمعنا احدى عشر اسوه وتعاهدنا على ان لا يكتبن من اخبار ازواجهن شيئا قصه قصه ة الحصة نعم من كما مس قال فقد لغى, ومن لغى فلا جمعة لا. لأنه فعل باطر ولا لا الحصة شيء باطر وهو مس、الحصة. طيب أ م كانت تصلي في اليوم أ ك ث ر اثنا عشر ر ك ع ة فقيل ا ل ل ه لا, لا تزيدي على اثنا عشر فن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي اثنا عشر ركعه يا الله. نعم. إيه؟ كان أ اثنا عشر سن ا ل ر ا ت ب ة اضح ل اقول ركعتين أ و أ ر ب ع أ و ث م ا ن بالكثير غيرها ما يجوز زياده انما لم ينقل على النبي وقتها ما عرف ترد على الشيخ طالع ك ل ا م كلامه مقنع في ا ل ب د ا ي ة ل أ ن ن ا ل نتعبد ل ا ب ط ر ي ق ة النبي ل أ ن ن ا كنا ع ب د و ا للنبي كيف نجيب ركعات ما فعلها النبي في اليوم و ا ل ل ي ل ة ك ل ا م مقنع ولنا فصرت ف ت ر ة عن هذا القول يعني او انه في ذهني, في ذهني. حتى لقيت شيخنا العلامه ع ب الزمباز رحمه الله فكنت معه في مجلس عشاء قبل هذا الكلام صار الان يمكن ت س ع ة عشر س ن ة ف س أ ل ت ه عن ذلك فقال ثبت ان النبي صلى غير هذا في حديث عتمان في حديث صليت النووي يتيم خلفنا أ ك ث ر فدل على أ ص ل جواز والنبي قال ص ل ا نعم أ و كما ذكر خاصه النبي قال ص ل ا خير موضوع فالمهم عرفت بعدها أ ن ه يجوز ا ل ز ي ا د ة كما كان بعض الامه يفعل و يصله في اليوم ستين ر ك ع ة ن ا ف ل ة م ط ل ق ة أي、صحيح. هذا يكون السجود صلاه مباح مب... يجي صاحب ص ل ا ة الرغائب يقول لك يا ع ي م ن صلي معي الرغائب ت ق ل وش الرغائب قال لك أ ل ف ر ك ع ة أ و ل ج م ع ة من رجب تقول لا ه ل والله ما صلي ا ل ل ن ب ي ما صلاه كيف يقول لك يا ع ي م ن النبي قال من سجد لله سجده رفع الله د ر ج ة تعال فقل له ذاك في السجود السني أ م ا أ ن سجودك بدعي فلا يزيدك الله إ ل ا انحطاطا لا يرفعك درجات فهمت أ ي نعم لا بد يكون السجود سني ك ص ل ا ة الضحى كذا ركعة بكل تكرار هذا هذا ما السجود السلاة الرغاء لا ما خلاص يا المسألة منه أيمن فهمت المسألة؟ ولا نزيد؟ <تصفيق> من يجي وينتظر يرفع بدعي يقبل نزيد لديه عيب في فيه درجة سجود بألف ولا أو لدغة الراء أنه نطق وكما يقول بعضهم خذها من طاغك الراء عنده لدقه فيها صلاته صحيحه عذره مقبول عذره مقبول نعم مش عندك هيبه مني له بيت في ا ل ج ن ة اذا صليت السنه الراتبه و ح ص ي ت ه ا اثنى ع ش حسبت لك فصليت ركعتين قبل الفجر اربع قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء كم بني لك بيت في ا ل ج ن ة واليوم يا خيمن يقال حجستك ل ي ل ة في فندق خمس نجوم ل ي ل ة ويطير إ ذ ا به يطير قلبه فرح ل أ ن ه يرى ا ل ف خ ا م ة ويرى السرير الوثير والمصابيح الجميله ا ل أ خ ا ذ ه للنظر والطعام اللذيذ يؤتى له إ ل ى ا ل غ ر ف ة فيحس بنعترفيه و ي ن ش ر ا ه وليله يستاجر له في ا ل ع ق ي ل المسلم غبى ا هذه ح ق ي ق ة أ ن ه يستحضر ويصدق ه و العشر ركعا يفنى له بيت تصور كيف فراش ا ل ج ن ة و أ ث ا ث ه ا ورخ... و أ ر ض ه ا و تعرف البناء في ا ل ج ن ة كيف ل ب ن ن من ذهب و ل ب ن ن من ف ض ة اثني بعض م ل ش ر ك ة للفنادق ا ل ع ا ل م ي ة تبني لي فندق عشرين متر في عشرين متر بلبل ن من فذهب و لبن ا ن ف ض ة كل ه م يعتذرون ي ق و ل نمكن نفع ل ن ج ت م عشرات كلنا ك مع بعض ن ب ن ي عشرين متر في عشرين متر لكن تكون ا ل ل ي ل ة فيه تسعه مليون مثلا ً عشان ي ع و ض و ا ا ل خ س ا ر ة ف أ ن ت مجانا في ا ل ج ن ة ا س تسكن بالعمل الصالح في شيء لا عين ر أ ت لا يشبه ف خ ا م ة الفنادق خمس نجوم وسبع نجوم الان سمعنا لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على ا ل قلب ا ل بشر ف ع ا ر عليك أ ن تفعل مثل ما يفعل بعض الناس صل الظهر سلام عليكم ويذهب الى عمله ما يصلي س ن الراتب او يبنى له بيت في ا ل ج ن ة كيف يسد بيت في ا ل ج ن ة سبحان الله العظيم والعلامه ا ل ب ا ن ي حسن حديث من قرا ع ش ر ة قل والله احد عشر مرات بني له قصر في ا ل ج ن ة وهو فقط بيت قصر حسنه و العلامه ا ل ب ا ن ي و ي ن كان ض ع ف و شيخنا بن باز نعم لكن إ ذ ا صار لك ترجيح وجدت عالم ضعف عالم صح ح وش تسوي وانت ما درست علم الحديث وليس كالبحث فرضا كنت عالم ا ل ح د ي ث لكن عندك بحث ترجح قول ا ل أ ع ل م الشيخ العلم ا الالباني اكثر تخصصا في الحديث و أ و س ع اطلاعا ل من الشيخ ا ل ع ل ا م ة م ن باز فحسن حديث من ق ر أ عشر مرات حتى يتبين لك علته ان كنت طالب ح د ي ث فرجح اذا ل ل أعلم وصلى الله ه عن أمين وعما إ أ ق ا م ا ل ص ل ا ة ا ل إ م ا م اقضها ي بعد اقضها ي بعد الظهر أ ك ث ر واحد أ س ا ل اليوم أ ن ت ي خيمه الان عذر ب ا ل نسيان ي ج ي بعد ا ع ص ر للنبي أ ت ى بها بعد العصر ن ا ف ذ الظهر لا يقضيها بعد العصر لورود الدليل لكن بعد المغرب كان الشيخ فيه د ق ة ك أ ن ه يرى إ ن كان كذلك أ ن ما عندنا أ ن أ ح د من قضاها بعد هذا الوقت يمكن هذا الدقه اللي عنده منهج السلف يعني. والله إيه نعم إذا كان متعود السلفي ص ل الظهر والله ي بين ه ا شفع المهم ان النبي ق صلى اثني عشر ر ك ع ة و أ ط ل ق ما قال ا ل ر ا ت ب ة نعم و الله اعلم و ص ل ا م ه ع ل ه